وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ آبَاءَكُمْ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 إنِ يريدون إِلَّا فِرااق وَلَودُ خِلَ عَلَْهِم مِنْ أَقَطارهَاثَُّ سُؤِلُ الْ الفِتْنَةَ لآتَوهَا وَماَا تَلَس بهِهَا إللاا يَسير وَلَقدَد كَانوا عَهَد اللهَّه منِن قَُ لا يوّون الْ الأدَبَارَ وَكَانَ أَحْدُ اللهَّهِ مَسأُولاب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 قد يعلملَم الله الْ المُعَوقينَ مِنكُم وَق إينَ لِإخْوَانهم إلينا وَلَا يَأتُونَ الْبَأْسَ إِللا قليلا أَشِحَةً عَلَكُ فَإذا جََاخَووفُ رَأيتَهُم يَوْهُ ظُرونَ إلَكَ تدُور عيُنُهُ كََّذ ييوشعَلَْهِ مِنَ المَووت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 وَإِنْ كُْ تَُّة رِدَنَ اللهَّهَا وَرَسُولهُ وَدارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَّهَا أَعدََّ لِمَحْتِنَاتِ مِنْ كُْ أَجرًا عَظِيمَا َِسَهَاأَ بِيمَْهَأْتِ مِنْ كُ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَتيِيه ُضَعَتْ لََا الْ العذاَبُ ضعفين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 إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي فِي قَلْبِهِ مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله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 وَإذْتَقولُ للَّذِ أَن مَ اللَّهُ عليهه وأأَنَّ أَمْ تَ عليهلَيْهِ أَمسك عَلَْك زَووجَكَ وَاتَّقِلهَا وَتُخْفِي فِي نَفْتِكَ مَ اللَّهُ مُبَدِيه وَتَخْشََّا سَوَال اللَّهُ أَحَقُّ أنأَن تَقْشاء فَلََّا قَب زَيدُم مِنْهَا وَبَرًا زَوَّ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 تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غير ناظرين إناه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 لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن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 فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانَهُ وَإِثْمًا مُّبِينًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَجِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ على السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَأَشْفَقَ الْإِنسَانُ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلوما جهولا